في للموت وتهمم بتراب حساسك صل للموت ما بين فيا ما فاسك صاح وحيل يا ذبي الله يوم عاشوره جرح ما ينسى صل للموت احساسك صل الموت ما بين خيامك والفاسك صاح وحي الان يا ذبيح الله يوم عشورة جرح ما ينسى من سمال اهال نازل الموت كر بلد يمام خدك التري خضب وجهه بدم شبك الخضي الموت لك شهد عالمك عجيب شاء الله يجعل تربان الطفن عشك شاء الله مملكه الحب ينصب عرشك صوت انفاسي مسراك اقرا يوم عاشورا جرح ما انسان صلل الموت وتيمم بتراب حساسك صلل الموت ما بين اخيامك وانفاسك صار, صار وحي الأهل, وحي الأهل يا ذبي الله يوم ما ينسى والعجيب النار خيمة النور والنار والدف وشمس للمغير هذا هماتل ناديا غريب خيمتي الوحي الوحيد الوحيد يسار اللجيه الوحي ما تغيب شمسك تشرق من عاشورك ما تغيب تسبيح الكون بدمنورك وين ما عاشرك ألقا صار تسبيحي يا ذبيح الله صل المور واتيمم بترابح ساسك صل المور ما بين خيامك من فاسك عايش الماي بين ديك تغرق بخجر جبهة الفرات عشان وثغرق واغب الحياة وعلى قبلتك في صلة الصلاة واجل وجهك يا كعبة أمالي وجه النور توظى بنورك يا الغالي لا تتوقع مبدأ كنسا صار تسبيحي تسبيحي يا ذبيح الله صل, صل الموت وتيمم بترابح ساسك صل الموت ما بين خيامك وانفاسك صار وحي الأرض يا ذبيح الله, الله يوم عشورة ما ينسى النجمة عيونك ساغري اللي بالزمان يا وتر إلك ما يصح نضي يا سلطان الهم تملك الضمير قلبي إلك بالعشق أسير مولا الكون لا تعتق روح المفتونة مولا الكون خليها بحبك مجنونة بيها كلماتي اسمك اش محلى وصا تسبيحي يا ذبيح الله علل المو والم وتعبت تراب حساسك صل للمو خيامك والفراس وحيل ا يا ذبيح الله يوك جرح ما ينسى صلت الوحش الدنيا يحسي يا حسين حتى خنصرك صلعت تسعر ما تبرد جمرة المصاب تبقى زينبا آية الحجاب عن ذكرك تلهين لا ما أنسى حزانك يا الضامي دوم أتذكر طفك وأنا صار تسبيحي يا ذبيح الله يا ذبيح الله <تصفيق> <تصفيق> لشاعر منار يا رحمان كرار حسين الكربلائي